بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم موافقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته و محمد بلا بين درش کی تو دوادے قصاب سی سن ت تاریخ وحنرو وسورنئی تاریخ دې تقار وحينه كلاصا مرة، الدولة العباسية هي سيدي يوبية، وحن كلاصا مرة، الدولة اليوبية فضلنا مص، وحينه روج صورني. دولة دي أما الدولة دي بلادنا هي ده تATAR كا. إيه ديباتوا إنك أيقعيشة في دولة دي إسلامي غاها يسدي وسوكي بس دو دو أوين أو المسلمين تها. أو من كأين الدع الكيسة. إلى إيو غزه مجال ده فلسطين ما أنت انت وحوجبيه برك صدخ دي دولادودو ugu waweynaa meesha ka jiray oo ah khilaf al-abbasiya haqa shishanae kisa xiqta dawladda khawarizmiya danka sokanay kisa xiqta dawladda ayyubiya ugu xaray waxa la soo gaaray markaa inaan ممالكتو و مصر كانت على, على طيب دوله بالعرطي دا الدولت داس انت دا مسلمين تي وح بدن كما ورمان لغيها لغايا باسطبابا بدنين اي چرتو اي کم تهي سيدو دکتر راغي بسرجان تلمام عشر قو دي او تراب بدت دولتها يریر مسلمين تاهي وقف تاريخي هنگها اي كل بدن تهي أنواع عصور تأسيس في عن وجوه ورمي بل وحط المامي يا مثلا الراغب السرجاني وحلي الممالك البحرية ممالك تين تبعنا لبقى يفضل بالوقيبي الدولتي ممالك اللورينتر إلى وابغولي صدقات الصنادوق كل ده وبيتلينيسي. قيدتها روح على داء دا الممالك البحرية وقيدتها ده لبعنا وحلى داء الممالك البرجية. محنرجيني يايني كنطن سلطان واحدة فيله هايين مركه تاريخ داسي لابد بقولي انت اسالتي الماما قيبتا الله يدائم البحرية وحوليا الدكتور راغب السرجاني وحيتلني يوم بقولي افري الله بقولي افري افترن صنادوط لكن محنرجيني تاريخي هندا كليني خطي المامان بقولي انا وري تاسان يودوه Lehboholi jettidi ja fartan kibei belabme, kodi ja uudenbei ja uilki ja raja, haji xaadan lauren kierre, lehboholi ja fri jettidi ja tenki, ajakurssi kielekäpi ja haji. Allah dailma malik dur salaanti maamul ka bil haddiugud da boqaora laga wa si iya labaatanmbay noqna ayaa sa labaata kaama si labaatan kamada xda Rabi siii laba iya labaatan kam mida laba iya laba iyo toban na wa damini si laba iya labaatan ni أيات طبعاً ولا ذيلي، لبائات طبعاً ولا عزيلي، حتى الدول اللي كدهم بيتين الممالك البرجية كم في عنا يجوا بقى، باي واحد أنا كرتاه، سجل كم مدينك صاير وقت دير تالي أنا بقول يصدق السندات كل دو، هدنا اللحية طبعاً دولة الممالك ما دام الصليطين تي أدونت ربضن طحي تاريخ يهندو أنت بضن وح بضن يعني كشيء جنبه بضن طحي مستشرقين تيجوا ومبتش على دارا إني ما كان يلقى قرنى أما الصبح قرنى وقت كله دو أيه لبدي قوادو مسلمين تيجوا وقف تبضنا بهر wa dawladda askareed caafakir sooma mo gashan wa dawlad askariye ah ugu ugu oo waxaan sheegayo dhabe dil iyo madaxdo la iska xasilaydani waa inqilabad ku wadabeen waa inqilab hore ama wala xalcinayo xabsi la diray ama sida ku bilad me waxan alay taan ka war ramin dagadi ugu at ka ay laggalaen tataakawaniman kicha bi horta taar bob ko e di blogga siyoiyo waxalkaa iyagukuwa hakiiyeen wa a tu ay ni inti dambaa markaex ko heistaiyo u e dib ka dhay nimal si taar ka soo biyaydan taario dad diugu nako nawaayo waka كورن كده وحكم علينا إن ظروفته فهمنه ظروفته إن نفهمناه أنا وحكيه نصنيسه درس كنا ما نتعلم إنه لا يبيها هرائنوش أشياء يعني سدات السندادات بيطليني سلاحدين لا يبي لباتن السندادات أيش يساقوا النوايا مملوئي مركوجيري هذه وحكمت كده دولة دعو باللارن أو مصر في الشام، في حجاز، في اليمن، في ليبيا قيّب كمّيّة، في النوبة ينته. لو لعبدو باللارن دولة إسلاميّة مكتّلة نسوس على حدّين كهذا كي إسلامر كان لكن استجد كداش الرقيمي. بس إحنا ما دبّال إسكود ليه والله سينقلابي ولا كلا الريحي ليحدا نصرنا ضابي أيوب wa hayubatan inaanay hatta wax kasto isu adeegsan karay inay isu adeeksadaan oo ay u biin taqaabka midaw hayso kaxaysteen ee crusaderiski ama dawladuhu masiixiga haa ee muslimiinta la dagaalamay ay qabto tootha oo yegayo iyo muslimo oo isku deewalayaay dawlad yar qalo muslima lixdan ka sanadooda dambay خووبان كيو دمبايان وخكاس المامنا مكه لا قسوبلا بو 670 دكي مصر الدوله دي دي وها قصداي الملك الصالح نجم الدين ايوب الملك الصالح نجم الدين ايوب واي تاريخيه هنبو كتر يعني انه كميد يحي دد يوقي بعد الصلاح الدين دولة الايوبيه وحي سو iy annuma kiya isku raar ka haye ee yanasham ee meelaha kale ka tirinay falastin qayb ka mid ah dulkaha ka telinay waxa dhaxmaray dagaalo wuxoqaaya lihbogol yaqoob ya fartaki sana marku ka su tagen نصاردة مكريستل كاقيب كمدانة كا حالف تحالف ما يستين وحيكوهشيين إن دولة اللي جوه د الدولة مصر أو مصر صده أو بغركات اليرادة نجم الدين أيوب دولة دلجر دو مقابل كذا من ما كان نصاريد إن بيت, بيت المقدس بيت المقدس ما نكترنا لكن مصر نلقفت بيلجوهشي نك الله يراهذا نجم مدينة يوب وحيس كده يينوا استدفاعه عينكيساو وطه نمان كي وع عن صنام ممالكته والله يراهذا ركن الدين ببرس القائد ركن الدين ببرس البندقداري نك الله رنشري وهو جامين أيوه أيه تقال وتكالنس صار نكاس إلا صعدة ما دام عينكيسو يرانا Eunoa, että yksi se, että emme ymmärrä, että kaikilla on yhdessä murtavissa vaiheja. Merkinnärisi, alettiin olla shodov shagishayal. Valtainen alettiin olla shodov shagishayash, jolloin shagia. Valtio Khwarizmija, valtio, joka on jättänyt dan rauhassa tarkkaan dansattajia, joka on jättänyt tarkkaa istujiin, joka on pukeutunut niin. Valtio tämä, että emme tiedä, Lakin waanniman canaan naa astaa kira xfada askaadaleh xfadoood asaskariyaed beku ba maseyen marka.ninka neejmudiin oo ay yubiyinnti kale rashaami iya ay so soo baayste nimankii Kristanka ha eeeyytilmagada loo balaan qaaday, waxux dareemayin lagu xog murta diqaadabu cidankiugu soo لخقولي يا لبي يا فترن جيجيريو ده ayaa waxaa dhacay meel loo yaqaan meel kacato gaza oo labada xil fi wadak najmudin oo murtaziqada yubiinta murtaziqada xiqawardimiyinta ana wa taaskirta iyo uidan ki nassarada ya ayubiinto dagal kaasi alqaid biberu sihu ganbuuga goolashdi xulafadina wala chibiye xulafada chabkooda taariikhahan ma ishanan qof sheegi doono oo dhambi kuma dhaadhaacayo wa iyo ma haynaa inu ghadzawaa kan korrno ewa ma malakto sayusamaaysoona taariikh muujisaka ka chibintu niman badano madha oo umaradi kristanka iyo kuwi muslim walaena gacanta laga gadeey. Xulafadaana xog ballo chabi. Wuxuu arkay Najmudin inay fursad tahay maadaama uu mar ahfada naqab ghafti iyo ayubiin iyo kristan bakkamida. Ciidan koodina in badan uu askari إنه بيت المقدس حرية شام قبضها كبر درب وارك أو التي سدوا لمادلوها وصار سعدي وحرية بيت المقدس لحبقلي صدقها فرت في هجرية ذا أي حرية مالن تسدوا حرية قاعد تقال ده واحد دبوق نوفمبر سبعين عيد إنك iya da wali dan sabab tu ku gal wax bayy qaarko sheega xana maufa us me mupafa kama tatori turki kalin dawmaniiya dona da galki ko wa ayaa gal da ba aga siiyo galiiyougu hetay siduur xaureyay ninka si loyaqaano medmudina yu leh baada بلك أنا إيه مكاهي استوى إسرائيل كم ده وعسكرانียو مقالة بابرياء لا إذا بولكاس بحوريجي إيش أقول ملفي عن مارينية أيام ما الله صعدا إن من مرتزقاه هاي إن من على شدة وشغشطيله هاي ومرة دي أيوبين تنقل كم ده أيام العقبة ده العقد و هذا جنسينه يوبالن قاضي ده بس ما دنا hawka waqaaba weey ka danbay waxa bilaabmay waxaanaynu hadda ku socono eh ah nimanka ma malikta laydaahda sidee ay ku yimaadeen natiijada waxay noqoto najmudin al-malik salih najmudin ayub inuu qaato fikradda uu oo ka haystana عيدا ولادة طاعة السقا وينو حلو عيدا العقدة طاعة وهاينا نعيدا نقوم نبارك كدي بوحب اللعب هل كي خوارزمي ينتينو كبدله نمن الله يد عدم شاش وحويان هذاب منهم الممالك وحين كور دون الدولة ممالكه جامين اياه تطارك شبيه فكرة دي كتمنا واصلا محله يد أصل اللغة العربية مماليك وجمع مملوك مملوك هو الرقيق معبد مع وأدون سيب أدون إستقى أدون نوى إستقى لصوقف صدي أن أبيه يهو يدي أدوما هانچر كأبيه يهو يدي أدوما أدون ماذا تقول لها شيكاة مبالا إلا هذا عبد وفقهد كان يقن amma kan isaga la doosaday oo doonsiga dagaal lagu soo qabsaday abihi hooyadii mayahay laakin taariikhda islaamiga erayga af arabiga guud ma aha emamalikada magasho inta badan waxay ku niman ku بواه ما يبلعب من، واخت جم ما يبلعب من، كهرباء يبلعب من. إمام الطبري رحمة الله عليه في وحشاء رورنية في تاريخه وحشاء رورنية كان عدي وجهر رئيسي آديك ستاع عيدا الضماع هنا يا هيد واخت جي دولة الأموية سيفا نصر بن صيّار نخيل أورنج ريمر Wa Ghi Khurasan, Khurasan, O eran O Kaujiga da Afghanistan, O Kaujiga hasi, Inta Ovali ama Amakavarna kia, Ma Barasabki ugette linayi, Dovla lumuie, O Nasr ibnu Sayyar laidaho, Aya ha laidani ki ughu ma Malik korta O kun askari, O mamluku qarta, Dabatna hiedan si hubusiie. عيدا نقول ده قال لكن آخر كيسري عيدا كي ولا شبيه دولة العباسية وقت وقت الله بقولي استدبي اللواتر كأي اللواتان إنه ولا لا إيطالينا يي نمكها سوا حي بلابين إنه أسكر بدن قرطان labaqomiyo doood inay dawd nimada ka foggaan naman ka arbaad iyo niman ka beerssheiska laadaad dawla doood bay inay dawd nimada ka foggaan si raqunka iyaga ciduuguyo hunggurraymadaama in labadaan bulshoood ra inay ciida nimada ka fugaan waay kasadaan cida kale oo maka dawd di mulimimintad cidan no waxay barabaana inay guutoy naaskar ah O ادومه حاس سو قباع مشتركه لغا سو يفسدو اني سو اوروريان سيبا المعتصم كاس المعتصم بالله جاسي وحيد اذان عيدمدي سو ادومه 18 كونبي قادين بل بغداد مرك قادي ويداي دتقي با as samraim kala ilaada iraq oo taale baqdaad u dhaw asal ka magaaladan waxa loo sameeyay ciidankaas in la dejiyo oo qalacaa iyo meeshii u dejiyay ciidankaas sanab qortooyadii marka ciidamadii oo atraak u badan qoomiyadan turkiga leeydahdo oo isidii dawladnimada kaga iyo ma kan laakiin nasib darreysna moo haarin karine labaatan sanadood kadib markay ciidan ki qabsadeen iyo jananada iyo wixii boqoradii waxay noqdeen lucbo gacantooda ku jiraan miday dileen iyo miday ee xilmaan bay ana ka dhigana akhirkoodi oo siiba mutawakkil markay dileen 2074 wixii ka dambeeyay mamalaktu waqti gamarka laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeyay وحي نغدين عيداً حصوبة وقصوبة دولة هذه المسلمين دولة الأطابقة مغشان فلانة طابقة طابقة الطابقة تاني وأطى إيا بك اللي سكد راي لبداً إياه في تركي أطى وبمعنى الأب إلاه والمربي بكونا إذا كنا وحيكوتي المامانين إياهي الأمير يعني ودشاء ومرضة دكي تببري أتابك تأسوا أن هناك تاريخ دعانك قوة يمكن أن يكون هناك دول الأطراف الحكومية تقانين حتى الدولة الأيوبية تصبح بلابطة عماد الدين الزنكية دول الأطراف الأطراف يمكن أن يكون هناك دوضوبة عيدا كان ممالك تلاله وإن تلقب بضن وحلق كيانا ما شاء الله إذا ما وراء النهر نهر الجيحون أنه روصة المامن وهو بيك dan natrku ma nistani afghanistan kalana patikiyo uzbekistan oo biga dhxmara waxa ka dambeeyay taariikhii hanadu ma waraa annar futil halkaas ba laga keen jiray unsurkan turkiga leeyraado atraagtani unsurkaas imeeshay deegaanka uu lahayeen wa meshah wana manta gaddaqal ku badna bayahay dad gaala u badan samraqanday furgana iyo khwarizm iyo muslimiin jiray jiray صالح الايوب نيكان اين ربنا عيدا عصوب سميس ده كرني كردي يسق اسقو خوب بلا بي فكره فكره ده هوريك قدس او اه نوين انو نوي نذكر قرنين خوب بلا بي اشقو انو ضروره يبسدو ضروره يريرا سوقا لو ييبنايو عيدما ده يا ما دت لي warta dad asal koodo turkiya u badna inkastoo laga helay armiiniyiin kuwaa mongoliya mislefto kua iyo yurubtan ahba fa qaalibada nimankii looray jiray bari de inta wala la isku ayaa waxay ah he odottaa, että kun he mäkä odottaa, magassinen tiedävät, että he eivät ole. Odottaa, mutta he eivät ole. He eivät U He eivät ole. He eivät ole. He eivät ole. لكن ما دام القطار كده البضون المسلمين أي قبضتين وعفوري رير وترضضون لا أي قدان دد كعلك على قدان أي قار كده حق كجتره دد مسلمين أي دلاء وعفوري رير ومسلمة لكن أنا في عربي يوحانكو هذا ال أبي يا شدي دد كودين دد كلا لا أي كمديهم نحن نروح بلابي مركب كليات عسكرية عصبي نص ميسته الله غطى وبراعي نمدي سائرين بعد ما دني وا intaanay seeni buluug gaarin qaan gaarin taanayno qonnin ko waxayda hadaan waxa loo dhigaa af arabiga af arabiga marka ay bartaan baa waxa la bara Qur'aanka Qur'aanka marka ay waxa la bara mabaadi'il fiqil islaamiy iyo adab wal adab sharciya fiqga muslimiinta iyo adabka sharciiga inta yaryar yihiin xaqad lagu ilaaliya salaadayn sif'an inay qaybaan nin ka mu'addib kama mu'allim kee tarayn garaynaya hadoo khata yarku arkay oo xisku dayay inuu tanbihiyo ila hadd ciqaabada ka qar kood la mariyo afurta tii waxa qurta markaa iyo waxa afur yaryar oo muslimiina oo islaamka oo aqoon badan oo fiqiyana wata oo aktooda ilmigu ku weynahay wa culamada qaar أي قصة بحين علماء ما أنت عن سن ده. الأفادات كات قانينوع صورتي مملكت الرقي وحبرتي. يا كم إمام النووي، ابن الطيمية، ابن القين، ابن الجماعة، إمام ذهبي، ابن كثير، المغريزي على بدى نعان كات تاريخ لأخو وعصر الممالك. عصر ين ما كان نهضة ابن قدام المغدسي. وعصر مي وا. عصر الممالك رقي نولع. صالح الأيوبي مركز ضخما الدين تياف عربة يا واحد بره أيش هو قادم قانجر أي واحد بالابتسال كلي العسكرية مركز مركز هو الله بالابان لا بره با إن دجالن كقاب الله دجالمو هي عسكرية ما رسمية هي فنون تدجال نوعا مهاراتك ka ودم بمرك الله بلاها صدق شيء بالله برا مرك كنا قابط قالت هي صدق الله قاللها هي الرياضة القوة البدنية هي شدك عن الله بسه هي إن لا برا أتقيسك هي مشاق هي نبتة إنه أتقيسك هنا يعني وحلو يقان أثكاري أيه, ايه قال كليه عسكري جا عسكري نما ده الله ترينه كريم ما درجة السدحة اللي جاية هدنا درجة السن وسرقية الشمس اللي كصوصارو. مركي هل كان سوى كارو وحل برا أمور القيادة ليدرشب مأمول هجامي مشكلات كوأين العسكرة هتاكو الله حلله iyo umur taada goddesti daalo la dargo yani marka kan wax laga dhiga qaada inay noqodan hogamiyayaal chananno iyo wixii u dhadow inay soo baxaan asal marka waxa uu noqotay mamalektana ay noqon ramdoona wa niman min afuur nimadoodii ilaa iyo umarintii ka gaadheen tadriib ku filan la siiyay haddu yahay mid iyo haddu yahay iyo haddu yahay mid maamul حتى أمريكا إيشوا قادم بحب البلاد ما نظام الرتب كواده صدق الله ده العصين أيه قار فرق عسكرية ماموله وده حدقله لبعاله صدقليت شان وحياه يري ير, ير نقطة قار كورلوا قاده إلى حد لا قدر شيء محي رتبة الأمير خي قاد أمير أمير هو من تقدن حكومة ما حكومة ودد ان مامولهان ما الهيا دقالاهان خطاعيين ودuldan lafiyo mamaliktan wuxa kaloo loola dhaqmay islaamku ma yaqaan wax loo yaqaan tabanniga ilmaan dalin ina tirada ana dalay ma yaqaan laakiin wuxuu yaqaan in qofka la korri karo isaga magacisaan laga bedelin iyo wixisa boqorradani siibana najmudin ayuub dhaqmay sidii arurti soo kale umar ku ragan kulliyad ka soo saaray xiran gaar u xareedud dakiib u la degay meelayda adaa jasiiradul rawda oo qahirku taalaa yudatiyay wabiga neelka dhexdiisa jasiirad yar ku taala halkaas oo qalacad uga dhisay isna gurigiisii boqortooyada halkuu soo raray sida xurtiisoo qaluhu la dhaqmay xadbay wax walba naxaasa هذا نوح حل قرده عمره إياه داد حواشي دي بقر كثيرة جدا. إياه نمر كثيف في عم بيولد نقب من بقر طويلة أدم عيد لكن مملكته لا يدا بقرها سانس نين كلايد نجم الدين لابد إن أيو عيد ما جيشه هجامي نين لونش ريفارس دي نقطعه. إياه نين ليد ركن الدين halkaan markay marayso intaanan wali gaadin meeshii aanu suudey muddamadan waxaagu ku daro louis tatase borque lorentzrey wax jiray yurub bogradeeda waqti kamida ayaa boobabku aad u hun gureeyeen daba sanay yur yeboba ko dowr socda waxa lagu aansaday muslimiinta lagu duulo hamlat kala denbeyee hamla salibiya alula althaniya althalitha alrabi'a alkhamisah wa alsaditha alsabia hamlat tariq da'an kuwa crusader on nimkan laydaade weeyaan dagaalada soo qaadeen richard keeloode jiray kalbulasit ee ingiriiska ka telin jiray filip augusti ee fransiska ka teliyeey Degal Kishanadei Saka Adam soo Krussi Riskia, Vahan Hoggamine, Bagar Killorin, Chirai, Luiska Sagalat, Francisca. Luiska Sagalat, Francisco, on toinen iskutdejä. Inno Tatarki ja Sisilä-Galai, muslimit, jotka ovat gömtelleet löytöksiä, lakikoin ne joharousasiagne, Bagar Kisilä-Galai, Inno Kisilä-Galai, wo di de fagraddi soo hagaahay asay ka louis wuxuu ma qalay intan gala ayubiyntuna naf badan may lahayn niki ugu baghdad qabsadeen iyo waxa si odhan ka soo salaabeen diba ay wuxuu jiray walaal hamlato sooqaalay ilaa 750 doonyo sooqa haystay ciidan xoogan oo qalkooday ku sheegan 100 kun askari ciidan gaar ah yu sooqa haystay wuxuu ku tala galay sneen Masar gunta ka rociyo ruhiyim ama ku دي ميات عيد إن كان أنت اللي جي واحد مروا بيسوق جالين وحوقا جاي أذكرتي عيد في كده جوابك بقى قنوة هل كيبودجيت؟ وحملة الضباد السلبية أنت مركها الحملة الصابعوية مركها قفصاتين ماشة أيوب الدين ay yah wuxu go aan saday inu dagaalmo woli baynaan qahira lagu imaneynu ku hortago laakiin dadka si uu dagaal galiyo wuxu go aan isagoo buq oo ciifa oo saaran in la qaado frontka legeeyay sagana eedameed si uu ha amraynaa bahaan maal dhaxe madinada almansur laida almansura halka asbuuidankii si keyay oo kullaybo wuxu garanay waabiga doono marka inaan qaaheera la من imana dhexda inu dagaalku ka dhaco u xamrayin la qaado meesha la geeyo sarakisii ciidanka watay walih 804 kiban rajaynay inaay tahay madaniyad lagu soo saar sifar laba tankedi labadii shirkaal ee mamluuka ha ayiida madana wata farsudina qotayni la idado ee hänen todellisena elämänsä on ollut tämä. Hän on ollut tämä. Hän on ollut tämä. Hän on iyo oo rabo on ollut ayaa waxa on وأنهم بغراء صالحة بها بلغتل ما ما يساقو وكابن تغري بردي أو حليه لو لم يكن من مصاحن السلطان صالح نجم الدين أيوه إلا تجلده عند مقابلة العدو بالمنصورة وهو بتلك الأمراء المزمنة وموتها على الجهاد والذب عن المسلمين لكفاه ذلك ما كان أسبره وأغذر مرؤته waleeyn kan aad kaysigisi iyo dagaalujogisi muslimiintu isku dayeenu dagaal galiyo iyo sabar badnidiisi ay ku fillaanbo tilmaama ya ilahi baa ogayn ku fillaan tiyeen kale ninkari waxaanin saaliha say taariikh yannu ku tilmaama musibaadii mar qoraa waxa dhacday musibada dadii muslimiintu magalada horanay laga qabsaday dagaal keenay inuu yahay Geesh, högen on bartouille, on taneen usaassa. Bartouille on muslimien teuteline, jodakis, jodakis, jodakis, jodakis, jodakis, jodakis, jodakis, jodakis, jodakis, Wa Turkkiä nyt keppi vai radaa keppi, kun Armenia on vähäinen valinta. Oi ka usko, että se ei ole yksi, että ei ole yksi, että ei ole Lakinu että ei ole yksi, että ei wa iron woman ki so maray taariikha muslimiinta e ka meethaa ga wadda tani wuxu gaasata ina ne geerida boqor ka sheegina ay qarisoo oo wuxu sheegay dhakhaatiirta waxay u diiday in cid uu soo gasho amarka saybaxay dhakhaatiir siiba waxa amartayay cid soo galin wiil uu dhalay ninka kan iyo isku jirin O shaa laydaado oo kataliya magalyaro xusnu keyfa xusnu keyfa laydaado xusnu keyfa wa magalo turkiga konfurta ee bari turkiga ku taala wa wabigan daj je laba mar ila hadaw magalo kista xusnu keyfa ma sha allah yidahdo ayunigan iyo boqor yarkahayo katalinayay kaas ay farrino dirtay Kurssi vii partoi joudu naubanenjiä, halat kattara nauan luucire, dahsaukara joudu naubanen sörgät. Paikalla on jouduttu laavatiin, ja niin kuin kaulminejä, tai kun kuduttu laavarbaharkidimmeihin, niin kuin se on loissa ja kadiarumeihin, se on jouduttu on jouduttu laavarinduromaiseen, niin kuin se on jouduttu laavarinduromaiseen, niin kuin سيدي بلغوه الشيئي وحد عده هو قعدة تاريخ المسلمين تعانك قوة اللي هذا هو موقعة المنصورة مقالة منصورة اللي هذا هو مصر خطال الله أيها قد عده أفرتي ذي القعدة لحب غلية الضبيه أفرتي معركة وقنبة نحمرتي لما كان نصارد هاي مسلمين لكن فهي ليستين بحول الله وقوتي إني كبير يعني إذا كي قوة ليوس خارج المنصورة ولا كبير وحوق إذا ما بغرق ونكسره رئيي أو تاريخي أنا دقارقادي رهضن جوش ولا sawan malmaska dibeeyha danee hujoom khalaku qaaden luis هجوم kala luis ka dhiciy wuu soo celiy halka markay marayso ay waxa yimi tawran shaah hukum kiballo cala masar dewe tanadqii muslimiintaana wuxooga nasri horana waahelen boqorkiina waayimi wa ku furheen bagal waata galada ugu waaweynaa muslimiintu galaan baa lagu tilmaamamay midka midah laba bilood kadib madina farskor laydaahdo oo yar masar ku taala bari ga hor soo raye tuulayir bay ahan oo sharikh shaamiyaa layda misha sharikh shaam moogaa gaasiilahayt mesh as ay dagaalkii kala ka dhacay dagaalka laga jaray ila iyo boqorkii Franciska wal qafta boqorka leftiisa gacanta lagu dhigay kadibna shuruutadaq ayuu ku xidhay boqorka ku xidhi waanku siidayne boqorkii waa la soo qabtay reejil wasiir ah amuu zuki ugu weyna gurigiisa faqhruddin ibrahim baa lagu xidhay kadibna heshiisba la galay heshiiska sida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 ila yidufada danbe lacagta qaybta danbe installment ka danbe ila waqtiga ka bixinaysan maxabisteenana wala xaynaya waxa kale oo kamida toban sano soo socdan ina wax dagaal la isku qaadin intii waa doonaad oo tirbada staad waxay u dhigmaan saddex kun iyo afar boqol kilo oo ton vai olikin vahkuudet 3,4 tans, three point four tan? iyo bad wax ovat pieniä, 1,4 tans, raba inay bud vahkuudet, u on nakkahainen mikäli, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, او امارات مسيحيينه ايو دبقو نوقده الكا ماركا يمرايسو ثوران نيكيلودو شري ثوران شا ماركا كان خوغ بووش بيداي سما بغرطاي دي بوق بصدي تاريخنا بقى نروح الى بوها ان سي في عينين لفتيده gushshi u bagorki francisiska ka gu bagto yadiy uu qabsday ayyu dadki la sixday umuaba yelin dad u masha ugu yimi ko islaanti borada daahaaya kusintay masha e waxa siwana gaw gasshay waxuxda غولهن واوين گيشتي عساكرتا ها ممالكتا هانا و اسكا الدوفيي اما مسوليات وديبو حققاد قاداي و خوغا عييدانو كل ييمے حقاس او واتاي ايي رطف قيسري ماله سرقو تحدي وحا بلا ام ان لا كلا شكيه ماركا نيمك امامالكتا ها و كشكيه نينكا كن يداق قودو اسلامته لفتيد ان واي Dävät sana, vaan lusherä, vaan painuilla, vaan lujami, vaan segelisti sen tilo katxalus, hänä dafä, vaan ana, taris ilmamalik, masalla tämä inusherhe dona, paina niin saattelmaa minä iimerkin, le صالحية saalixiyada ولي ba kudha laiiiyo tuban kamida na la kaladay niman ka nagtoda dilku oo fudoda sababato waxay daon tahanot waan niman askarari nilima ko soo koray dil iyo x lugu siyay wa tarbiyada asaskar guwa tarbiya jafa waan niman dilku badan niman أسكار يقول أنه مرتين لحسمية وكذلك يقولون أن هناك سياسات ديبلوما وكذلك وكذلك تتكلمون وكذلك وكذلك يمفعون وأن هذا هو أركي وأن هذا الممالك في تاريخه في عام كالنغضين القتل بالشك أو بالنواية لم يكن أدعى أن يرى أن النغضة كالشكة وكذلك يجب wa niman da man dalli ye niyau ni doo askarari ni lugu bilaba maka kuto isto ka dalling in nato aqiya askkar ba yu inu gas uku tal fifty iya mas ma jero shega iya pa orka ka lakin وحيي وار كانينين كان كتخلصان غو ان كاساي قارتين دبا قرن كان وضيغا واديله والله غا تخلص توداتن مال حسنو كيفا شاوغيرو دم بابو سوسو ديه طلاو مسونين توداتن عشا كديب في المفقودين ولي بدل كيس دل ا ذو عرك بوها فحيداضان و خودينت جريحا غريقا حريقا بيدان او محروقا وعيشيغان ان لديلى نبر كوارن كاي كو دوفته او ضاواخ ما مركو ضاواخ ما بو كعرر بركا سو مينارات فوولاي مينارات دي بركا شو كوب غوفته U ei ole ollut kerroillaan. Votelittiinätöön smokejaan pitoon. ösko, jotka palaut realised assistantsyn. Jarihaniallerhm contaminationkattia... ...kupallitänä tuk essahtaa. On t rogue. Kyhjemme, Nä EDT Menjierbil bringt cremisi Это It in an alkavat, transparency on board شجرة الدر هي أن يكون أسكرتها ويسوا فقط لكن ماشي يوجد سياسي أي حاله سمينية أحب العباء إن دولة عصب الله صحيح ووالب الدولة الثانية أي إسلام ثم ضح النقاط وفكرة هذه الجديدة هل كان دولة المماليك برمقك اكبر ابينا مماليك تم تاريخ تنتين والنقاني او طولوني انت منكي لورن جيرئ Lakin, dawladda ahorella yaqano dhan mamalifta kursiga sare may hunguray jiray kolba boqortii ma isha qabtsada bayday hadda waxa way is waydiye nin ayuubi oo dhaxlaya ma joogo ki yimina waatanow waligaa taxallusay bal kursiga maaynu inaga boo isku dayna bay is boqor loo meesha su door sianta la dada ta q du marabay dada ugeda oo aqli badan bayy dada bay iya hesabaas kedi waxay sigugaydayy oo wali baqiiya dadi iya hekmad badan kuule oo xka gara kar na ba fit radiiyo ka si magana waxu si ma waxana arata inay niman kan laptopdoy taageiyaan an soo koobo habarta iyo xayqaadta ina iyadoo boqorad qabto in manki mamalekuna wax ay tirade kalla islaanta hadhaw iska riixi karaysaanin to lorda caadadan horeen ka loqabiyo waxana kaga gudubteena meesha halka qabsato iyana wa taageereen mamalekii bahriga wa taageertan ay habartii eelaan saatay in ay waddanka madaxweynaa ka tahay wa awwal dawla islaamiga habaray tirade madaxbaanka ahay ee taariikhda hore islaafiga lagu دي عندون كان عندون كان موهين ويا واي تلعب الرقصة قيلاتي بعبدا طي ده بس أنا ما جايبه دم بيلبحة ده وها عانه هن كرتة مقرضو إنه اللقب لببحان ما جايب ملكة المسلمين الصالحية مقرضي المسلمين ته الصالحية دا الملك الصالح نجم الدين بونس بس يا لكن لما أقبلين برقى سيد هاد كبد ملكة المسلمين الصالحية والدة السلطان خليل أمير المؤمنين كيراي دشاد نسي أيه سنبقى نيجي نمشي كوساط نسي هاد أنا وحركتي ولا يدينا لغبلايني برقى سيد ملكة المسلمين المستعصمية الصالحية والدة السلطان خليل أمير المؤمنين بغرتي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 يانو دبده واركاو بحناو مقالو إن كيم مسلمين تواري لكن وقت يفاني ماهن وقت دمر وحوم غريجو. دبر يقولنا سلطان العلماء بتشو عجز الدين السلام نكيله رنشري بايع الملوك بغردة يبيه. سلطان السلامة حالك وسجني واي. بقري يا إسكو مقدرته ممتازيم كي, كي هستي بغدادنا. السنة ما أقبلنا بربعة مذحين وراغ مصادرة. وراغ ذا مصادرة يسكون وحوكس عقاري. إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نصير إليكم رجلا. مصر بوير الر مصره. هدي ماشيني ثق لجوه يي. أيش أشياء قانين يدي صادرة بويري bak ka ina war su so diy ta si waxay butay marka inaay ussurta gala ha in salaanta ni kuto ha ten waxayada di fi kale inay maga akidadekto lakina haga ba wax kam ma musho pa isdi nikumi oo maga ni nedu wasta lakin hin iya duga du sido kam siya kemba iside yu eh niman ko xooga badan le wax maamul ku ka waayo fahay qabashay marka inay ka tanaazushu yeyu tanaazuleysa niman aailad xoogan leh ayuubintii waxa maaha nimma malektan ka tirsan wali baddee mamalaktu لا يمكن أن يكون هناك قواناً يكون هناك لأنه يمكن أن لكن المالك البحرية تفرساً وعزة دين أي بكل إله هذا وأصل كي سيوفرنا الجاشنكير فوها الجاشنكير كو وشاقه وقصره اللي قبطه وبقرطه يدا مدى حديقه روح التراقه نعنا ذلك قبل سنة الدمية Saan pohtia, onko hänellä samaa, mikä on mahdollista, mutta onko hän samaa, mitä hän tekee? Onko hän samaa, mitä hän tekee? Onko hän samaa, mitä hän tekee? Onko hän samaa, vaan ei ole ainoa, joka mätehän räjäyntiä. Muut ovat myös niitä, jotka ovat tällaisia. Joten meidän on oltava yhdessä ja tehdä yhdessä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, että meidän on oltava yhdessä. Joten wa on nasaba on oltava yhdessä. Joten meidän on دبي سنة مين كم بام مضح النقضي جماد الاخرة واللح بقولي استدادي عفترن كي أي واحد مضح دولة دي مصر عزة دينabic عزة دون لحرية لختي شو لكن ده تيوحه واركين وارون هذاي يوقفن دم رماشة ما كتكتيب الله واسيميل قاد كرابة ممالك وما يا رجنين حوجاني واحد سله هاي إنسي قال لفتي سوامي ده يكوين عكسة وقت يا كان هل سنة جده هيدا يمر صار مر كام مرة لقب الله بحياة المعز بيعات البالسية الشعب كان هناك أقبله كيف يكون هناك أوراق ذلك الرطبته عندما عصبه قرطي ممالك البحر يكون هناك سرعي كرينه وخده الصدى عندما هذا عصب ننظر الذي يرى وكيف يكون عصب يمضحه قد ذلك وأنك الله إذا أدمرك سيف الدين قطز nigayn u soo qannaynaa taariikhda sakowrarna goobaha taarka jabiniyowaa wiilkan yar markaasii ee la soo dhalacsiyay u dhiiftay wa markii ugu horeeyay taariikhda dhuhur ku yashay ayyubiin ti sham joogay kuma qamayn qadiyada saddexaad oo ay kan ku duulaba yidhaahdeen weerar bay soo qaade Izzeddin ay bi klifti sa koortagay meel Zagaazi qor halka ilaada meel u dhaw Al-Abbasiya maara kale ilaahdu la galay waajabiyay Bagdadki choogay Bagdad ba sahabe heeshis ba laga dhixriday heeshis ka soo marka فلسطين لا بد رأي زد ديني بك خليفة دينه إنه هذا صحيح بقرتوه مسلمين تخلفه دناه لكن تاسي وحنا يقر قرص من شنا نذي سجله سيادة ولدنا قوله هذا فرس الدين أغطاي. وأينن كي مركّم ممالك البحرية إنك يوسي الرئيّة إنك هالسي بغل كان مبعترافي الإمام المغربي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك وعليا حاقرات وحاقرة يا أي بكوحو كجاتي بيرينو القابسي سوويارة المعذية ملكي وحوج ميال كيريني يا أي بك بوركيرينو لبركو ويردي عادوا مالين الساعة، شنن كع إذا ما ضاع ما وزير الدفاع هذا مركويا ريهيبل أو كله، أمده حوين أيه وحطون الراعينين، حق راد ولا بد راد إذا صاحب تنا ماهين، أي بك، وحقا صدق، دبه تناچن ان کی عیدمیدسه ہستے فارس الدين غطائی اورنچری بو کا تخلص مرکو چنن کا تی دلے ائے ہبر کینہ شکیدہ ہستری ولائی ان کا فارس الدین غطائی کوكباسی انا نو حکومت ہہ ہتو نا کو گلاں انن وا وا شکیدہ الممالک البحریہ نکی ہو اینا مرکی weedii mabalkade bahriga ayuu kala daato qayb kamidow badani waxay u qarareen dawladda yubiye dhankeedi oo waliba kamid yahay ninki ninkan ku xigay ee bibris loore jiray ila dibiis ku booday markala waxa soo dhax galay boqortooyadii baqdaad ka taleenaysay oo isku dayday inay heshiisiso waxa ku heshiisii aan mamariiktan bahriga ay shakida yaa maya ja se on kuin naborki meisiä, heistä laga ole noudattu. Mutta kalla tämän laga on halka kämmenen lägedä. Aukamarki on rento maresso. Onneksi on meisiä, si ei ole. Ai, tuomioistuin on heistä ei ole. on väärä أحنا نقدر البديع إنه ينطي السسيه، وأنا كي لو, لو أنت شري بدرودين لئلئ إنه أنت بدن صامر موسيل هيشتو أن ما كفي عن كم إذا هاي، أنت صار ككوحد أبو كم إذا ها، كاشو ينطي سد البدر، إيش لانته إنه حكمتي عقلك بدنك فكرين كشيء جيني، مر كي أعرف إنت ما كشيء عقل إن بقى الكي أودي كتخلصته فعلا واسدي وحلاه شيء تكلك تي وويمي عيدا بيمالو بققرسي تفاصيل وحبيك اللي ما يي أنا يتجبأ كتخلصته عز الدين أيب كنا ما كولد ماشي وحلا سود لي بينو شاه ولا دلي شجرة درواة عجلة عز الدين أيب كوكدة الدين لي إما كنا عز الدين بقى تخلصي ستي تاجي، كرنا كي, كي عيدا مديسة، سيف الدين قطص نكيل أورينجري، أيام ماشي دبو غبص ضاي، هنا نيرا الدين أي بكنا لي، أو على الليل هذا ويل يراو بابو تاريخيا ان وحدان ملا ممالكتي وقتي قودي وتقوله دلكه حق مدتين لديله لكن طريقنا يدي له بايره فور حميد اسلام خلو وقبي ودغن عز الدين ايبر وان كاني مجه بوركه يدي لو وريج iyana intay chariyadii u shaqaynay hablihi u shaqaynay isugu yadoo dhalka wuxuu xaday kaba jiray loox laga dibay jiro qababi bala oo maasiir rado shan geedii ciray looxa kuwaasaa loola baxay abartii shejeri durre cilmiga aqoonta badnayd iyo dilay sidii lagu sidii khalifa al-abbasi je si durre na harrra si si guje kaptaallah habal guje wa paresan mis niiya beada wa ka bapunti uun famin ko bin lo dilo lakin sa se kode ma parengiyo mar ya marka mata oo williya umada kayahay oo nur na lairado gaantauku و يحيى سيف الدين قطس من لا اله الا الله سيف الدين قطس حين رك رماك قال والحاكم الاسلي امام مولى دوله ودان كان كتلني والحاكم الاسلي دوله ماموله وحو مركا سي qotso wa kuma adaynisu way diina ninkani xuquuqay هذا tariixa hannada muslimiitu hisbuu foosiyin tariixa muslimiitu ragii soo maray ragu ugu waawayn inuu ku jiro wahidaadan magii ciisa dabtaah mandud walayda mahmud ibnu mamdud walayda dabayda wannin qoys bughorto ya asalkiisoo kasoo jeedo neega kan waxaa la hooyadi nalay boqor ki bahr qazwin ku dhintay muhammad al-khwarizmi ee dawladda khwarizmi tala soo jabiye ama waxa abtigii hooyadii la walaal tahay jalaluddin al-khwarizmi nigi tatarka ee afghanistan labada jeer ku jabiye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 gaamba gaambe uu soo diiftay ee booddimisha qof soo galay dimiishka baa hadana mid kale ka ifsaday waa waday masar boo ee ko galay masar baa hadana waxa ifsaday ciidadiin ku noqday ninka kanii markaa markaa hor qoys buqortay abuka Nash bariga laga masar Badon ja Madele Wukemin. Ja lähetä derti, kii umbahadana, mehän on tehty vuorokauden, ja chaanskeene qaada noqdaa noqday ka tir badan taa dadka aadiga chaanskeene qaada noqdan wa ulamada leadership iyo management ka kor rastaa sheega wa ya ninka ka ku koray hadduu guri wax laga maamulo inta badalku waa sa noqdaa deewalka maanta joogaba horo distuur deega ee kama wasaarada heega maayn kane wa dadku soo koray guriyo maamul chaansku duu maamul aadiga Ningäni on kurigaa umarukuisakaraa, ja markkalaa on. Markkalaa on. Mä olen eliitti, mä sanon, että loukkaat vapaaraa, ja minä olen dini, ja kua askarigaa, ja kua kiiä digava samaraa. Ja minä olen askarigaa, ja minä olen rassmina loota vapaaraa. Ja minä لأنه لا يوجد أن تنتجيه ثورات في الوضع أكبر عظامه أي كمي دي شجرة الدر كوي يدى اللحي سبقى هاي قصوا هاي ممالك الممالك البحرية وقاموا بنا أنه إذا كان سنجري الحلبي سنجري الحلبي وممالك البحرية بكترسيه ونرجينا عجدين بكترسيه ونساقوا مضح نغضه لكن ما تمويل كيرل صاري لذلك أنا بعد غاب البشرية تورد السمائي قطس باق <تصفيق> طيأ وحري wado لنا wax ودارنا وحعر رأي وحلا حري بين غدا مملكة البحرية وحاجة قصة هنقة بكرة مدتبة ويا عين أيوبينتي إن كمده ومضيت الدين عمر لا يلا ضاي نهرا وصار مرة مكان كم ورويني الدولة لأيوبية وكرك ماشاء الله لهذا مليروا أردن كطالو ما تحكاهن Vaheidatan, nim Hunguripotan, Hunguri Badan, joo, nim Loitalia, Rbohatanaha. Ajaa, ha kaataa Hunguria, varmaan se rai juviinti joo, sen lääkärka kaataa, nimenkin istuudila ja kapsata, ja meidät on kuudusit, vaan vaan vaan kapsan karissaa. Useududulle. Lehbo oli, että hän joo ja هذا الربيع الآخر أيو ديبوا سودو لي شمغولي يشني اللي إحنا كي مركب لبعضنا كدي يعني سدعي وفكرية نمكريه بس كحدا توقع لضنتي يدا خلاف المسلمين لقفص دعي مد دولنا موح كمعلنا الدول دي, دي روا مسلمين وملكلك كشرتو ما الله oom maratay ayu haga baghdad uma jeedey wuxuu jeeday inuu masar soo qabsado laakiin markan kala haddana dibba loo ciliyay wala jabiin xabib allahbay iyo ko او شام يدرك انت اذا بدل سوقف صدىو ماركا حلب مريه هل كان مركوم مريه ايو و هو اركى قطس اري ارنته خطرته هي او صدخ دباتو اي ودا كجرا تطارخ يو صعوده يم مماليك البحريه او ثورات و غدها عصاشتي رسميه دوله لهيد انقلاب اسكو ديديه يا يوبينتي شام Osoortega galeyaa. Wuxuu aarkay meesho inay u baahantahay maamul rasmi ah inanka yariin inaanu wax maamulayn. Marka kadib bay daadaan markuu rag badan la tashaday wuxuu go'aansaday wiil kan yarnaa magac u meesha ka duwo. Daba qabsada. Saifuddin Qudus Aprila wataki dilqaada lihbuqul iyadoo dabay yakon tanki ayu qabsada hukumta qabsaday wuxu bilaabay dagaal ah inuu u diyaar garoobo tartan sidii uu jabin laha aqalgan yara hoseen kalaaba sir iyo waxna sidii looga bixilaha inuu musalaha radiyo ayubiyya lehesiyo mamalaka bahriga lehesiyo siyaasada kharijiga wadanka u dhiso ee maxaa la badan le dagaaladan soo qaaday inu skuuddaya dagaalkii seenu ku wajahay taar waxa dadka ka soo horay ama kristana adan ma muslima adan si kristo loo quliyay inu heshiis la gali doono waxaan suudaydo namarka derbiga damay inaan ka bilowno taar fi oo dulimad wada oo magaalada ما أنت ناهلك يا شيوخ السلام عليكم ورحمة الله.